تَوْبَةً نَصُوحًا نَصُوحًا وَقُلْ أَنِّي كَثِرًا فُسِيئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه أُولَٰئِكَ فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ تَرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارًا يُمْنَىٰ لَهُمْ وَيُسْقَوْنَ مِنْهَا بِآنَاءِ ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهِي الْأَبْصَارُ وَهُمْ فِيهَا مُخلَدُونَ نُورُهُمْ يسعى بين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير يا وَمَا آوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا آوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة نوح وامراة لوط كانت تحت عدين من عبادنا صالحين فقناتهما كانت تحت عدين من عبادنا صالحين فقناتهما فقناتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلن مع الداخلين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 وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ التي وصدقت بكلمات ربها وكتبه ومريم ابنة عمغان التي أحسنت فرجها فنفحنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وصدقت كانت وردها وفتو به وكانت من الكونكي